Fifty Languages Tojrakhra 26 26 Pre-rodom Fi الطabya Fi al-tabya t shanr ذلك البرش؟ اترى ذلك البرج؟ مو قشحر ولهو. اترى ذلك الجبل؟ اترى ذلك الجبل؟ مو قاجر ولغوه. اترى تلك القريه؟ اترى تلك القريه؟ مو بصخور ولغوه. ذلك النهر؟ اترى ذلك النهر؟ موشامجير ولهوا. اترى ذلك الجسر؟ اترى ذلك الجسر؟ موخقمر ولهوا. اترى تلك البحيره؟ اترى تلك البحيره؟ مبزور سق ريحا. يعجبني ذلك العصفور يعجبني ذلك العصفور مو شجر سغريحه تعجبني تلك الشجرة تعجبني تلك الشجره مم زر سغريحه هذه الصخرة تعجبني هذه الصخره م السجحة يجبني ذلك المنتزه يجبني ذلك المنتظة تلك الحديقة تجب تلك الحديقة هذه الزهرة توجيبوني هذه الزهرة سيزاري بخيرمكي ارداخ انا ارى ان هذا جميلا انا أرى ان هذا جميلا انا ارى ممتعا انا ارى هذا ممتعا Сзарийхрамж ар халамад Ана ара ана хаава оро яана Ана ара анхаара яан Сзарий пхрамжээ ар тжээ Ана ара ана хааваа qби хаана Ана ара ана хаана Сзарий бхирамжээ? ار <أرزاشوه> ذا هذا مملا انا أن هذا مملا سيري بتيرمشي ار هذا فظيعا انا <أرى> أن هذا <فضيعًا>